ثَنَّ سَمُهُ عَلَى الْخُطُومِ إِنَّ بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ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 قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدل خيرا منها انا الى ربنا راضون كذلك العذاب ولا عذاب الاخره لو كانوا يعلمون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 قول سلهم ايهم بذلك زعيم ام لهم شركاء فلياتوا بشركائهم فلياتوا بشركائهم ان كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق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 تنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدمتين وأملي لهم إن كيدمتين أم تسألهم أجرهم فهم من نظرة مثقلون أم عيدهم الغيب فهم يكتبون فَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلا أَن تَدَاكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَاجْتَبَاهُ ربه